وما أرسل من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْلَّيْتِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَاعُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ تَقَوَّفَ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ حَتَّى إذا استأثر الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشآ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهداه ورحمة لقوم يؤمنون